ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زين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 ونفور. افمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم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 الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن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 فَمَن يَأْتِكُم بِمَا إِن مَّعِ